هل على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن اذِنَّ نَبَتَهُ إِذْعَنَا هُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ إِنَّ هَذِ الَّذِينَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَغِيرًا وعين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ويخافون يوما كان شر مستطيرا ويطعمون الطعام اليوم ولقار نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنتهم لفضيله فيها ودانية عليهم ظلالها وذللت حطوفها تذليلا المترجم <تصفيق> ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبي ويطوف عليهم ولدا وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّرَ أَيْتَ نَعِيْمًا وَمُنْكًا كَبِيرًا عَلِيَهُمْ وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لحكم رَبِّكَ وَلَا ولنطع منهم اثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا بحب ليلا طويلا وَإِذَا شئنا بدلنا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءَ إن <تصفيق> الله